Bismillahi r rahim وَبُدُّ اللهَ وَاتَّقُوهُ وأطيعون يغفر لكم Wa in Ale się nie widzę, يرسل السماء 122. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم فجعل القمر فيهن نورا واجعل الشمس Jesus! Yeah. Welcome. فارا رب في. <تصفيق>